وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَرَغُنِكَ حَفَّ إِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُهَا وَلَا تَأْكُلُهَا إصْرَافًا وَبِدَارًا أَيْ يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ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 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن لساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلهنص ولأبويه لكل واحد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 وصين بها اغدين ودهن الربع مما تركتم الا لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فله الثمن مما تركتم من بعد وصيه تنوصون بها اغدين وان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 وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَازُ الْعَظِيمُ وَمَن صلى الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل هنا و هنا خالدا فيها وله عذاب مهين ولا تأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم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 رَضُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن أَرَادَ مُصْطِدَةَ زَوْجِ مَكَانَ زَوْجِهِ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَقِيًّا طَرَّفًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْءً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِسْمَانِ مُبِينَة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 محصنات غير مسافحات ولا متخلات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب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 أمَنوا لاَا تَكُل أَم وَلَكُ بَيْنَكُ بِالباطِل إِللاا أَن تَكَةِ جَة عَن تَرَاضل مِنكُم وَلاَا تَقتُلُ أَم فُسَكُم إِ إن بِكُمْ رحيما ومن نصليه الى را فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفف عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا وقال الله به بعضكم على بعد للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما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 إن الله كان علی من خبير وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانه وبذِل القربى واليتامى والمساكين والجار ذِل القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من يَخَرُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ الله حسنة يضاعفها ويؤتم لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من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 اللّه أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست نساء فلم تجدوا ما أنفتم فتيمم فتيمم صعيدا طيبا فمسحو بوجوهكم وأيديكم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 من الذين هادوا يحذفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لين بأنسنتهم وطعنا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 لأن نطمس وجوههم فنردها على أدبارها أو نلعنهم, أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر وأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يغفر ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم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 أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يبتون الناس نقيرا أم يحسدون حكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيدا سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها خالدين فيها ابدا لهم فيها ازواج مطهره وندخلهم ظلا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 وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا joo, مَا joo, اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ joo, joo, joo,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 وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ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 ويسلموا تسلما ولو أن كتبنا عليهم أن قتلو أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا قليل منهم.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 كف بالله عليم يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا فَمَنْ لَيُبَطْئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا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 الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون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 فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة مَا يَرَى الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يَبِيتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ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 شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئتين يكون له كذل منها وكان الله على كل شيء مقيتا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 فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدم من أضد الله وَمَن يُضْلِلَ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَادْعُوا لَوْ تَكْفَرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَقْتُلُوهُمْ حِيثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 وَمَا كان لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مؤمنا إلا خَطَأً وَمَن قتل مؤمنا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رقبة مؤمنة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ إلا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ من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 مخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آل تَنفِي سَبِيلَ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ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 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خِفْتُمْ أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة هم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم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 فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء حَقِّنْ تَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ من خَوَانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ مَا لَا مِنَ مَا اسْتَمَنَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا نُبِينَا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ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 نصيرا إن قد ضل لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضللنهم ولأؤمننهم ولأأمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولأأمرنهم فلا يغيرون خلق الله وما يتخذ الشيطان وليا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 وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِذْرَاهُ مَخْلِلاً وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فيهن وما يُتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تبتونهن ما كتب لَهُنَّ وترغبون أن تنكحوهن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 وَإِن تُصْلِحُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ رَفِّعُ رَحِيمًا وَإِيَّاتَ فَرْغَى يُعْنِ اللَّهُ كُلَّمٍ مِنْ سَعَةِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعٌ حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكبروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض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 الله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وَمَن يَكْفُر بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ظَلَّ ضل ظَلَامٌ بَعِيدٌ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ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 صيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يأت الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن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 جَنَّانَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَلِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أجورهم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا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 هنا عن ذلك واتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعجوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا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 وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رفعه اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِنَّ من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقدنه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما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 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين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 واستكثروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاء منو بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضله ويهديهم ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله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 وإن كانوا إخوة الرجال ونساء فل الذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء